صلى الله وسلم على سيدنا بعد في والجواب على ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والجواب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اما بعد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثه معنيه الوضوء ويسمي لأنه المشروع اذا قبل كل شيء يغسل كفيه ثلاثه لا سيما لمن كان قائما من نوم ليل خصوصا من نوم ليل باب هذا العلم وعم هذا في كل نوم ولكن نوم الليل الأمر فيه اوضح فمن كان قائما من نوم ليل فعليه قبل أن يدخل يده في الإناء وهذا خصوصا إذا كان سيتوضا من اناء يعني اناء فيه ماء قبل ان يدخل يده في الإناء ليغرف ماء يتوضا به عليه ان يفرغ من الاناء على يديه خارجا يغسلهما اولا ثم بعدما يغسلهما يتخلهما في الاناء لماذا هذا لابد من النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال فان أحدكم لا يدري اين باتت يده فان احدكم لا يدري اين باتت يده وعلى كل حال هذا أمر مشروع و يعني امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به او نهانا عن تركه طيب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ما يدل على انه كان في اول الوضوء يغسل كفيه ثلاثه معنيه الوضوء وهلنا قلنا سيما اذا كان قائما من نوم كان قائما من نوم ليل ولكن على كل حال هو ينبغي له على سبيل الاستحباب ان يرسل يديه ثلاثه قبل المضمضة والاستنشاق قال ويسمى لانه المشروع وروي عن صلى الله عليه وسلم من طرق كثيره انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذه الطرق وان كثرت الا ان جميعها لا يصح جميع طرق هذا الحديث ضعيف فهنا العلماء اختلفوا هل هذا الحديث يتقوى بمجموع طرقه ام أن طرقه على كثرتها وهي ضعيفة لا يصلح بعضها للانجبار ببعض وهذا الخلاف ما زال على مر القرون بين الفقهاء والمحدثين في صحه هذا الخبر لكن مشروعيه التسمية واستحباب التسمية هذا مما لا نزاع فيه أومن مرائي أن يكون فيه نزاع إنما النزاع في ماذا في تصحيح هذا الخبر وفي الاخذ بدلالته لان دلالته لوضوء لا لمن لم يذكر اسم الله عليه ومع هذا فبعض اهل العلم ممن راى أن الاصل هو القول بوجوب التسمية يعني اذا العلماء اختلفوا بعضهم قال وهذا قول الجمهور قالوا باستحباب التسميه وانها ليست واجبه قولا ثانيا ان التسميه واجبه لكن مع هذا كثير من, من قالوا ان التسمية واجبه عند افتتاح الوضوء قالوا ان الوضوء يصح إذا ترك المتوضئ التسميه سهوا يعني قالوا هي واجبه لكن تسقط مع السهو على كل حال التسميه مشروعه ومن تركها صح من تركها ناسيا صح وضوءه فهذا فيشرع للمترضي ان نسمي الله في أول الوضوء وقد اوجب الله وقد اوجب ذلك بعض اهل العلم مع الذكر يعني ايش مع التذكر طالما انك تذكر التسميه لا بد أن تسمي عند الجمهور يقولون حتى لو تركت تسميه ذاكرا فإن وضوؤك يصح لكن بعض اهل العلم اوجب هذا مع الذكر فان نسي او جهل فلا حرج ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات ويرسل وجهه ثلاث مرات هنا الله تعالى في القران ذكر اركانا أو ذكر امور اربعه يعني ذكر في الوضوء امور اربعه أو الاعضاء الاربعه فغسل وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين فغسل الوجه يدخل فيه المض... من الوجه الانف والفم فالمضمضه والاستنشاق تعتبران مقدمتين من غسل الوجه لا اقول حتى على غسل الوجه على راجح تعتبران مقدمتين وتعتبران من غسل الوجه ولهذا ذهب يعني عدد من أهل العلم إلى القول بوجوب المضمضه والاستنشاق وان الوضوء لا يصح ل تارك المضمضه والاستنشاق إذا قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثه مرات لماذا لم يقول الشيخ ثم يتمضمض ثلاثه مرات ويستنشق ثلاثه مرات لأن الراجح في هذه المسألة أن المراه يتمضمض ويستنشق ثلاثه مرات بثلاث غرفات يعني ياخذ الماء هكذا يتمضمض ثم يستنشق ثم اواظن هذا بثلاث غرفات من كل غرفه يتمضمض ويستنشق هذا هو الراجح هناك اقوال أخرى لكن هذا هو الراجح الذي تدل عليه الاحاديث الصحيحة والله عليها قال ثم ويغسل وجهه ثلاثه والوجه ما هو الوجه الوجه ما تحصل به المواجهه فالوجه حده طولا ما من ملابث شعر راس لماذا يقول من منابت شعر الراس لانه ربما ظهر للمرء شعر على وجهه شخص يكون عنده شعر هنا هذا وجه من منابت شعر الراس ومن المنابت ماذا يقولون من المنابت لا يقولون من شعر الراس ربما شخص صار ماذا اصلع فانحدر شعره إلى الخلف فانت هذا منابت الشعر هنا وهو شعره صرعين يبدا من هنا لا يغسل وجهه هكذا لا بيغسل وجهه فقط الى المنابت الاصليه واضح اذا اكتبوا هذا حد الوجه طولا حد الوجه طولا من منابت شعر الراس حد الوجه طولا من منابت شعر الراس الى منحدر من اللحيين يا يوسف اكتب من منابت شعر الراس الى منحدر من اللحيين من اللحيان اللحيان هما العظمان وما هذان العظمان اللذان يجمعهما مجمعهما هنا الذقن بجمعهما الذقن فمن حدر من اللحيين عندنا هنا هذا على من اللحيين الذي هنا اما هذا الذي أسفل الذي هو تحت هذا الذي انحدر من اللحيين فالوجه يكون الى من حدر من اللحيين واضح هذا طولا وعرضا ما بين شحمتي الاذنين هذه الشحمة الاذن هذه يعني هذه الاش ما بين الشحمتين من هنا الى هنا. يعني هذا هذا من الوجه ما بين هذا شق منظر هذه اللحيه هنا ومكان بينه وبين الاذن هذا من الوجه أيضا يغسل بعض الناس لا يغسلوا لهذا انه واضح فبالتالي يعرض ضوءه لماذا؟ للفساد. من حد الوجه طولا من منابت شعر الراس إلى من منحدر من اللحيين وعرضا حد الوجه عرضا ما بين شحمتي الاذنين. طيب. ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثه هنا بنغسل اليدين من الكفين يعني نحن قلنا اغسل الكفين في اول الوضوء ليس كذلك انتبهوا هنا يا اخواني قلنا اغسل الكفين في اول الوضوء لكن يعيد غسل الكفين مره اخرى يعيد غسل الكفين مره أخرى هنا من اول هنا من اول الكف الى المرفق وما هما المرفقان المرفقان تثنية مرفق والمرفق هو مجموع عظام ثلاثه المرفق مجموع كتبتها وليد ناخذ الكلام على مجموع العظام الثلاثه عظمه عظمتي العضد وابره الذراع عظمه العضد وإبرة الذراع مغمى عظمه العضد اين العضد هاي هذا اذا هذا العضد هذا العضد عظمه العضد هنا انظرها كده عندك عظمة العضد هذا العضد هنا فوق الى المرفق هذا العضد ففيه عظمتان تحت والذراع فيه ايش عظمه هذه الابره اخي نقول ايش كالابره فمجموع العظام الثلاثه هذا المرفق عرف لا بد ان تعمم العظام الثلاثه بالايش بالماء لا بد حتى يصح الوضوء ان بعض الناس يقول إلى المرفقين لا الى المرفقين الغايه داخله ولهذا بعض المفسرين لما يريد ان يختصر يقول إلى المرفقين أي مع المرفقين كلمه ايضم ما يقال في الرجلين إلى رجلين أي إلى الرجلين مع الرجلين يعني رجلاء الا الكعبين مع الكعبين يعني الكعبان يؤسران والمرفقان ايضا يؤسران طيب ثم يرسل يديهما عن المرفقين يبدا باليمنى ثم باليسرى يبدا باليد اليمنى ثم باليد اليسرى فان عكس فبدا باليسرى قبل اليمنى صح ووقؤه ولكن ترك السنة قد ذكرنا متعمد يبدا باليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ورجلين مرة واحدة طبعا هنا يذكر ثلاثه التثليث مستحب والواجب مرة اكتب هذه النص التثليث مستحب والواجب مرة يعني انا كمسح وجهك ثلاثه ويديك ثلاثه ثلاثا نهدد هذا التفريش المستحب واما الواجب فهو ان تغسل وجهك ويديك ورجليك مره واحده كذلك الواجب في المضمضه والاستنشاق المره الواحده اما الرأس والاذنان فهما لا يمسحان يمسح الراس ولا الاذنين أو لا يمسح الراس ولا الاذنان الا مره واحده لا تسليفه في مسح الراس والاذنين لا تسليفه في مسح الراس والاذنين خلافاً للشافعية الشافعية عندهم تسليث ايضا في مسح الراس والاذنين لكن راجح انه لا تسليث لان الحديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها الا أنه مسح راسه مرة واحدة وأما الحديث الذي رواه ابو داوود فيه التسديده فهو حديث ضعيف واول من تكلم في تضعيفه ابو داوود نفسه الذي قال ثم يمسح راسه واذنيه مره واحدة والاذنان كما ثبت موقوفه وقدره يرفعها ولعل لا يصح مرفوعه وانما يصح موقوفا على بعض الصحابه قال قال من الراس الاذناني من اباص كتبت جبل لا الكتابة يا إخوان. المسائل هذه كلها مسائل من الرأس. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تمسح الراسه مره واحده لكن فيها اقبال وادبار كيف يعني مثلا قرات هذه بعض تعتبر واحد مره واحدة فيها اقبال وادبار وامال الاذنان فتمسحان ظاهرا وباطنا الاذنان تمسحان ظاهرا وباطنا ان من الدافن ومن الخارج لو ما نسيت قولنا أو ودني انا اكر او ان مسحا فقط لا ننسى الداخل والخارج ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات انظرنا يقول مع شيخ لاجل هذا المعنى يفسر الايه الى المرفقين الى الكعبين فيكون مع المرفقين وهنا يكون مع الكعبين ثلاثه مرات <تصفيق> وما هما الكعبان ها. ما هما الكعبان ها. من من يقل لا من انا اريدك تعرف تقول يا على عظمان عند مفصل القدم والساق الكعبان العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق <تصفيق> العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق تعرفون لان يشيع في كلام الناس يسمونها العاقبه كعبا لكن اعذ الكعبان ومعروفه والكعبان لا بد من غسلهما لانك ترسل اليهما لا الكعبان ده في ما يجب غسله عرض يقول ايضا ثلاث مرات يبدا باليمين يعني يغسل الرجل اليمنى قبل الاجر اليسرى فان عكس غسل اليسرى قبل اليمنى صح الوضوء هو ان اختصر على مره او مرتين فلا بأس اذن هذا التثليث المذكور في الوجه ومن الوجه الفن والانف وفي اليدين وفي الرجلين هذا على الاستحباب وإلا يقول ان اتصل على مرة أو مرتين فلا باس لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح توضى مرة مره ومرتين مرتين, مرتين وثلاثا ثلاثه توضى النبي صلى الله عليه واله وسلم مرة مره كل يغسل كل عضو من الاعضاء مره واحده ومرتين مرتين مرتين مرتين, مرتين, مرتين. و ثلاثه مرات على الصفة المذكوره هنا وربما غسل بعض اعضائه مرتين وبعضها ثلاثه وهذا فيه روايه في صحيح مسلم انه يغسل بعض اعضائه مرتين وبعضها ثلاثه فإذا حصل مثلا أنك بسدت بعض اعضائك مرتين وبعضها ثلاثه أو بسدت بعض اعضائك مره وبعضها ثلاثه فان لا يؤثر على صحة الوضوء خصوصا اذا كان يعني واقعا بدون قصد وذلك يدل على أن الامر فيه سعه والحمد لله لكن التثليث أفضل رعايه عظميه معنويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ان كان بقصد ان كان بقصد نعم ان كان بقصد قرئ الضم وكان بقصد بدون يد ماذا نصنع يقرأ الدرس ولا يقرأ وكان بقصد ايضا يصح الوضوء ولكن إذا كان قاصدا عليه أن يتحرى متابعه النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل كما فعل وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يفعله احيانا وما فعله قليلا يحرص على فعله قليلا قال وان اتصل على مره أو مرتين فلا باس لان النبي صلى الله عليه واله وسلم توضى مره مو... نعم قلنا هذا. والحمد لله ان التفتيت افضل وهذا اذا لم يحصل بول أو غائط فان حصل شيء من ذلك فانه يبدا بالاستنجاء ثم يتوضا الوضوء المذكور اما الريح والنوم ومس الفرج واكل لحم الابن قانونا المعقول يبدا بالاستنجاء ثم يتوضا الاستنجاء حينئذ ليس من الوضوء ولكنه واجب مستقل الاستنجاء من البول او الاستجمار من الذول او هذا ليس من الوضوء ولكنه واجب مستقل قال اما الريح والنوم ومس الفرج واكل لحم الابن فكل ذلك لا يشرع منه الاستنجاء بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه هذه الريح والنوم ومس الفرج عند الامام احمد ابن هذه نواقض الوضوء هذه نواقض الوضوء فكل ذلك لا يشرع منه الاستنجاء بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه وبعد الوضوء يشرع للمؤمن والمؤمنة أن يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عن رسوله الى هنا الحديث بالصحيح ثم اللهم اجعلنا التوابين واجعلنا المتطهرين هذه زيادة عند الترمذي وهذه الزياده فيها ضعف هذه زيادته فيها ضعف التي هي اللهم اجعلنا التوابين واجعلنا المتطهرين قال لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وينشئ علم من توضأ ان يصلي ركعتين وتسمى يعني الركعتين سنة الوضوء وينصلي بعد الوضوء السنة الراقبه كفئت عن سنة الوضوء يعني ان صلى ركعتين مثلا اي ركعتين لسنة الراقبه مثلا راتبه المغرب كراتبه العشاء فكفئت عن سنة الوضوء نعم بالنيه اما ما هو بالني بنيه بنيه تكفي ان شاء الله يبقى... وحتى انت تكون تقول... ان لو صليت وغير النيه حصلت ركعتين حصلت ركعتين حتى ولو بدون نيه لكن النية انزال ما يستحضر النية يثاب نعم كان شخص يدخل المسجده مثلا قبل صلاه المغرب او خلينا قبل المغرب قبل الظهر فيصل لي ركعتين راتبه فصلى ركعتين على انهما من راتبه الظهر حصل بهذا تحيه المسجد اليس كذلك حتى لو لم يستحب هو حصلت التحيه لماذا؟ ابن ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهو لم يجلس حتى صلى ركعتين لكن إذا استحضر هذا المعنى أيضا مع كونه يصلي راتبه الضهر ولا بأس ان يجمعهم ان يجمع النيتين في صلاه واحدة فهذا يكون اتوب لا هذا يكون اتور لا يعني هذا حتى تعلمون أن النوايا يختلف بها الناس تفاوتون يعني شخص يقوم إلى الى الفريضة وهو يقول يا سبحان الله هذه صلاه الفريضه نحن محتاجون اليها حتى نتعلق بالله وحتى نتقرب إلى الله وخلاف شخصا معتاد ان اضط المغربي ده هيا يا جماعه الى المسجد ولم ينتبه الى شيء من المعاني سوى انه يؤدي الفرض هل هذا يكون كذاك الذي اضاف إلى هذه النيه نوايا أخرى وكان مستحضرا امور اخرى ولهذا تجد رجلين يقفان في صف واحد وصلاههما في الظاهر واحده والفرق بينهما كما بين السماء والارض بالنيه عرفت هذا كما ما كنت اضرب المثل في مجلس الدرس كلنا الان جلوسنا تقريبا واحد صحيح علي خطوا جميعا جالسون كلهم يسمعون وما انا اتكلم اختلف بيني اتكلم لكن الجلوس في العموم واحد لكن من الذي عنده نيه ومن الذي ليس عنده نيه من الذي عنده استحضار انني اتعلم واتفقد حتى أطيع الله وحد وحدد من الذي يقول هذا واجب عليه لا بد ان نقوم به حتى انجو من النار من من من من, من الذي يحضر لمجرد تحصيل معلومات المعلومات تذكر انا محتاج للمعلومات اجلس حتى اتعلم معلومات من الذي ينافس اخوانك قال انتم تدرسون هذه المساله انا اريد ان ادرسها ايضا فمن الذي هو ظروفه عنده فراغ ولا توجد الآن مباريات كاس العالم لم يبدا بعد فجاء مثلا ليحضر الدرس لكن اذا بدا كاس العالم الله اعلم سيحضر او لا يحضر مثل يعني هذا على سبيل فعلا هناك ناس ان كان طبعا هذا عندنا يعني لا قد يوجد لكن في اماكن في اطار اخرى قد يوجد وربما يصدق في واحد أو في يعني ايش في شيء في مثال من الامثله اليس كذلك فان الناس في النوايا ليس سواء وهذا نقوله حتى نحرص دائما على تحسين النوايا واستحضار النوايا الحسنه في كل اعمالنا في كل حركاتنا وما لا نيه لنا فيه حسنه اذا لا, لا علينا من فعلنا لا نفعل فان انا لا, لا نيه لي في انني اذهب الى المكان الفلاني الذي لا قربة فيه لله اذا انا لماذا اذهب واضيع وقتي نعم اذا كانت فيه قربة افعله حتى لو قلت انه ليس لي فيه نيه لا ابى اني كمثل ما قال الى السلف عن اصحاب الحديث قالوا انهم يطلبونه من غير نيه فقال طلبهم اياه نية لأن الفعل التعبدي هو نفسه ماذا شيء حسن لا بد من الحرص عليه لكن فعل ليس تعبديه اذا انا لا أقوم به الا بالنية بعض اهل القرن العاشر الهجري كان له رساله انا اذكرها اسمها الحسن يقول ايش تطهير الطويه بتحسين النية يقول ايش تطهير الطويه بتحسين النيه تظهر الطويه وما تكون منطويا عليه بتحسين ماذا بتحسين نيتك والا فصاحب خبث الطويه ها يؤدي الى خبث الطويه ويساعد على خف الطوية ويتفرع عن خف الطوية أيضا دوة فساد النيه فساد النيه واضح بعد هذا السؤال التالي يعلم مسامحتكم ان نيه الوضوء للمسلم واجبه لذلك أريد ان اعرف كيف كان يتوضا النبي صلى الله عليه واله وسلم وماذا يقول بعد الفراغ من الوضوء وهل يقول اثناء الوضوء شيئا طبعا هنا النية واجبه هو النية يتفق الجماهير الذين يعتبرون قولهم على أن النية لا بد منها لصحة الوضوء هذا يعني عند المالكيه وعند الشافعية وعند الحنابل يقولون النية لابد منها لصحة الوضوء وان اختلفوا في توصيف النية هل يقولون انها شرط كما يقوله الحنابل أو يقولون إنها فرض وركن كما يقوله غيرهم لكن اذا قلنا انها شرط أو انها ركن فالشرط والركن مجتمعان بانه يلزم من عدمه أو من عدمهما عدم الشيء يلزم من عدم الشرط عدم المشروع ويلزم من عدم الركن عدم ما هو ركن فيه عرفت اذا لا خلاف بين هؤلاء بان ان النيه لابد منها لصحة الوضوء فمن توضى من غير نيه بطل وضوؤه ولماذا التنبيه على هذه المساله لان الحنفيه لا يعتبرون النية شرطا ولا ركنا يعتبرونها شيئا مستحبا لكمال الوضوء فمن توضى من غير نيه او والترتيب عندهم ايضا لا يشترط فمن مثلا سقط في الماء من غير نيه وخرج يعتبر روهم متوضئ شخص سقط في الماء فغسل وجهه ورأسه ويد ويداه ورجليه يعتبر متوضئ بمجردها دفع بلا شك ان هذا غير صحيح لا بد من الوضوء مع النيه انما الاعمال بالنيات والنيه شرط او ركن يقول الشيخ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الوضوء مرة مره ومره مرتين يعني مرة مره ومرتين علام مرتين مرتين وثلاثا ثلاثه فالوضوء شرط للصلاه قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين الايه وقال النبي صلى الله عليه عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقه من غلول وهذا الحديث اخرجه الجماعه الا البخاري من حديث اني عمر رضي الله عنهما لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقه من غلول والغلول هو السرقه من الغنيمه شخص يسرق من الغنيمة التي منبغي أن تكون موزعه ومقسمه على ما جاء به الشريعه فيسلفه ويتصدق لا تقبل صدقته وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقبل صلاه أحدكم اذا احدث حتى يتوضا فنوضو شرط لا بد منه وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوضا كالاتي نعم فشرطه شرط للصلاه لا بد منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ كالآتي يرسل يديه ثلاث مرات اول ما يبدا ويسمي الله عز وجل ثم يتنضض ويستنشق ويستنثر الاستنثار بعد الاستنشاق يعني هذا يستنشق ثم ينفر أو يستنثر ثم يغسل وجهه ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين ثم مع الاذنين ثم يغسل رجليه مع الكعبين هذا هو وضوء الرسول الله عليه وعلى وسلم يغسل كفيه اولا ثلاث مرات ثم يبدأ في المضمض والمستنشف ثم يغسل وجهه ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين ثم يمسح مع الاذنين ثم يغسل رجليه مع الكعبين مره مره هذا مجزي فربما غسل مرتين مرتين يغسل وجهه مرتين يغمض مضمض مرتين ويستنشق مرتين ويغسل وجهه مرتين ودرايه مرتين ويمسح رأسه مرة واحدة ماشي ما يغسل وجهه مطلوب ان فهم هذا الموضوع بالاستعداد وشطوه غسل انا يا سروجه فقط هنا سروجه مرتين اللهم مرتين يستنشق مرتين يغسل وجهه مره مره اخرى ربما غسل مرتين يغسل وجهه مرتين طيب غسل الوجه كيف يبدا بغسل وجهه غسل الوجه بداه بالمضمضه يتمضمض مرتين ويستنشق مرتين ويرسل وجهه مرتين فهمت ليس يعني تفسير تفسير لغسل الوجه غسل الوجه ثلاثة اشياء المضمضه الاستنشاق ها غسل الوجه من من منابل من من من الشعر الراسي الى من حضر من اللحيين ومن ما بين شحمتي الودنين هذه امور ثلاثه طيب اين وقفنا فيغسل وجهه مرتين وذراعيه مرتين ويمسح رأسه مرة واحدة الرأس يمسح مرة واحدة دائما والشيخ ابن باز تجده ينبه على هذا كثيرا في كتاب الوضوء من حاجياته على فتح الباري ويغسل الرجلين مرتين مع الكعبين والغالب أنه يغسل ثلاثه ثلاثه كان جاء عنه ان يتوضا مره مره وانه يتوضا مرتين مرتين والغالب انه ييتوضا ماذا ثلاثا ثلاثا الافضل يتمضض ثلاثه ثلاث وهو ويستنشق مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثة, ثلاثه مرات ثم يغسل ذراعيه مع الكعبين ثلاثه مرات كل يد ثلاثه يعني كل ثلاثة مرات ثم يمسح راسه مع الاذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثه هذا هو الوضوء الكامل وهذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانت تطهر انسانا مرة مرة او مرتين مرتين او ثلاثا ثلاثه في بعض الاعضاء أو مرتين في بعض الاعضاء او مرة في بعض الاعضاء الجزاء هذا كله والحمد لله وإذا فرغ يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبد ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا سنه بعد الوضوء وفي الحديث طبعا كما نبهنا من قبل الثابت بالصحيح اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له محمدا عبد ورسوله زياده اللهم اجعلني من التوابين بعض العلم ومنهم الشيخ ابن باز يحسنونها او لكن عند البحث والنظر تجد أن فيها كلاما وهذه اهل الالم في هذا كلام مفصل في محله حتى اقول لا هذا لان بعض الاخوه المبتدئين فيظن ان يعني ايش انا الشيخ وانا يعني رجل شيخ عظيم فاخالف ما نقول ليس ليس, ليس أنا لست انا الذي يعني عندي الكلام نعم البحث فيه مجال ولكن المس ارد كلامه بكلام يعني هذا واضح عندك ربما بعض الاخوتي لا, لا يفهموا هذا الوضع هذا سنة بعد الوضوء وفي الحديث ما من احد يتوضا فيصبح الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من أيها شاء وهذا فيه فضل عظيم أما الدعاء اثناء الوضوء فليس فيه شيء اثناء الوضوء ماثور بل عليه أن يبدأ بالتسميه ويختم بالشهادة اما عند غسل الوجه ولاول اليدين فليس فيه شيء وكل ما قيل فانما هي احاديث موضوعه غير صحيحة يعني هذا الذي يقول اللهم بيض وجهي ما يبيض وجهه وجوه ثم اللهم اعطيني كتابي بيمين ولا تعطيني الكتاب بيساري ثم اللهم ثبت قدم اليمين على صراط المستقيم اللهم ثبت قدمي الشمال على صراط الرحمن هذا كله لا يصح هو ولا اقوى وامثال ربما تختلف الصياغه والادعيه في اطار اخر طيب. هل يشترط لصاحب اللحية الكثيفه أن يصل الماء إلى منابت الشعر الجواب يكفيه ان يمرر الماء عليها فجاءت الاحاديث الصحيحة دالة على ذلك وان خللها فهو افضل وقد فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا وهذا مفهوم اذا صاحب اللحيه الكثيفه ما ما ضابط اللحيه ما هي اللحية الكثيفه هي التي لا يرى الناظر الى وجه الانسان بشرته منها اللحيه الخفيفه هي التي لا يرى الناظر الى وجه الانسان بشرته منها اما اذا كان الناظر يرى بشرته من اللحيه اذا هذه ليست خفيفه هذه الخفيفة. بالنسبة بالنسبه لللحيه لا بد من تخليلها يعني ان يصل الماء الى البشرة تحتها لا بد من تخليل اللحيه الخفيفه بمعنى أنه لا بد من ايصال الماء إلى البشرة تحت اللحية الخفيفه أما اللحية الكثيفه فيكفي غسل ظاهرها يكفي غسل ظاهرها ف... اذا لو هذا الاخ مثلا لحياته خفيفه عند وجهه معي فاذا هو عليه أن يغسل هذا ال... هذا الخفيف هذا عنده خفيف لكنه خفيف اذا لا بده ان يصل الماء الى البشر كذلك حصل بخلاف يا هذا يصب في المناطق الـ الـ هنا ليس ليست خفيفه هي كثيفه فاذا يكفي غسل الظاهر يغسل الظاهر يكفي ان يغسل الظاهر فان خللها فهو افضل يعني إن وضع الماء بحيث يصل إلى البشره تحت اللحية أيضا فهذا أفضل هذا الاحمر واضح نعم يقول بعد هذا حكم في اذا السائل يقول توضات ولم اذكر انني لم اسلم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين وكلما ذكرت اعدته مره اخرى فما حكم ذلك الجواب قد ذهب جمهور اهل العلم الى صحه الوضوء بدون تسمية وذهب بعض اهل العلم الى وجوب التسمية مع العلم والذكر لنروي عن صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن من تركها ناسيا أو جاهلا من ترك التسمية ناسيا أو جاهلا فوضؤه صحيح وليس عليه اعاده ليس عليه اعادته ولو قلنا بوجوب التسمية يعني حتى لو قلنا بوجوب التسميه من ترك التسميه ناسيا لا اعاده عليه كما تقدم لأنهم معذور بالجهد والنسيان والحجه في ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وخطانا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء هذا ثابت في صحيح مسلم أن الله تعالى قد قال قد فعل يعني انه لا يؤاخذنا ان نسينا اخطانا فاعرض الله استجره وبذلك تعلم انك اذا نسيت التسميه في أول الوضوء فما ذكرتها في اثنائه فإنك تسمي وليس عليك ان تعيد اول لانك معذور بالنسيان وفق الله الجميع السؤال الثاني هل المطلوب من المسلم إذا اراد اداء الصلاه أن يغسل وجهه ويديه وان يمسح على راسه واذنيه وان يغسل رجليه الى الكعبين فقط دون ان يقوم بالاستنجاء الجواب هو الوضوء الشرعي الوارد في القرآن الكريم والاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يتمضمض ويستنشق ويرسل وجهه ويديه مع المنطقتين ويمسح راسه واذنيه ويغسل رجليه مع الكعبين هذا هو الوضوء الشرعي المذكور في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم إلى الصلاه ترسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين وان أن ان الواجب على المؤمن إذا كان على غير الطهاره من ريح أو بول أو غير ذلك أن يتوضا الوضوء الشرعي وهو المذكور في قول سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فرسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين لكن ان كان الحدث بولا او غائطا فليس نودى ذو شيء مدعى ان الامور وهيقول الوضوء الشرعي ها لا. هناك وضوءا بمعنى لغوي واضح فانا الوضوء الشرعي ليس وضوءا لغويا لكن ان كان الحدث بولا او غائطا فليستنج اي يغسل الدبر عن أثر الغائط ويرسل ذكره عن اثر البول طبعا يستنجي او يستجمل لما يتوالى الوضوء الشرع يعني يستعمل الماء ويستعمل الاحجار ثم يتوالى الوضوء الشرعي يعني يغسل كفيه ثلاث مرات ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل اليدين مع المرفقين ويمسح رأسه مع الاذنين ويغسل رجليه مع الكعبين هذا الوضوء الشرعي والواجب مرة واحدة فانكرر ثلاثا فهو افضل يغسل وجهه وثلاثا ويطنبض ويستنشق ثلاثه ويصل يديه ثلاثه عن المرفقين ويمسح راسه مره واحده واذنين اي ان المسح يكون مره واحدة فقط اذا اذا في الغسل كافيه والمرتان كافيتان لكن الكمال والافضل ثلاثه ثلاثه الا الراس فانه يمسحه واحده مع الاذنين وهذا كله بعد الاستنجاء ان اذا كان هناك بول او غائط اما اذا كان كان حدث ريحه فهذا لا يحتاج إلى استنجاء كذلك الكلام في اهل لحم اليمر في غير ذلك فإنه لا يحتاج إلى الاستنجاء يبدا بغسل كفيه ثلاثه ثم المضط والاستنشاق وهكذا لو كان حدث نوما او مس للفرج او ادل لحم الامل كل هذه الاحداث لا تحتاج الى استنجاء وانما يبدأ بالمضمضه والاستنشاق يعني بعد غسل الكفين استحبابا السؤال التالي هل المدرس الذي يدرس التلميذ والقران من المصحف الشريف يجب عليه أن يكون طاهرا أم لا يشترط طهارته قال الطهاره يعني متوضئ يريد المتوضئ والا فان المؤمن لا ينجس انه يريد متوضئ لان المسدس مسا انت متوضئ او لا تقل لست طاهرا لست طاهرا يعني انت متنجس او انت نجس نجس هذا النجاس كافر نجس او متنجس عليك نجاسه شخص يلمس تقول لست طاهر يعني ماذا عندك عليك نجاس لان عندما تبلغ تقول لست متوضئا او انا محدث او جنب هذا فقال المدرس وغيره في هذا الباب سواء ليس لازم ان يمس المسحف وهو على غير الطهاره عند جمهور اهل العلم ومنهم الائمه الأربعة رحمهم ورحمه رحمة الله عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس القران الا طاهر وهو حديث جيد الاسناد وصححه الالباني ورواه ابو داوود وغيره متصلا ومرسلا وله طرق تدل على صحته واتصاله وحتى لو لم يثبت ما يدل على صحته واتصاله بهذا المعنى فالعمل عليه وقد ثبتت آثار بأسانيد صحيحة عن غير واحد من الصحابه تدل على أن انتقاض الوضوء يمنع مس المصحف كما جاء عن سلمان وسعد بن ابي رضي الله عنهم ولهذا الشيخ نقل وبذلك اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنهم اكتب المسائل التي امريها المساله الأولى يشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء وقد اوجب ذلك بعض اهل العلم مع الذكر فان نسي او جهل فلا حرج المساله الثانية الوضوء الشرعي الوارد في القران الكريم ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دع ان يضم مضمضا يستنشق ويرسل وجهه ويديه مع المرفقين ويمسح رأسه واذني ويرسل رجليه مع الكعبين النسلة الثالثه الواجب مره واحدة فان كرر ثلاثه فهو افضل الا الرأس فانه يمسحه واحده مع الأذنين المساله الرابعه صاحب اللحيه الكثيفه يكفيه أن يمر الماء عليها وان خلللها فهو افضل المساله الخامسه يشرع لمن توضى ان يصلي ركعتين وان صلى بعد الوضوء السنه الراتبه كفت عن سنة الوضوء المساله السادسه ليس للمكلف أن يمس المصحف وهو على غير طهاره عند جمهور اهل العلم